انهم ول منكم وما هم منكم ولكنهم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغاره او مدخلا لولوه اليه وهم يجمعون وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَقالَاوا حَسبُنَ اللَّهُ سَيوتينَ اللَّهُ مِ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِا إلَى اللَّهِ رَغبُون إِ مَ الصَّدَقاتُ للفقراء